بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحارم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 111. وجيء يومئذ بجهنم 112. يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أَحَدٌ يا أَيَّتُهَا النفس الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إِلَى رب